اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا, <اللهم أسقنا واغثنا غيثا هنيئا مريئا صحنا غداقا طبقا مجللا نافعا غير ضار اللهم اصنع عبادك وبهاءمك وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والاخره واليه الميعاد اللهم انزل لنا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض اللهم من علينا بالغيث النافع يا رب العالمين